117. لا يمحلون محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 118. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأ 117. قد أتون السحر وأنتم تبصرون 118. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو بَلْ قَالُوا أَضَاعُوا أَحْلَامًا بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ نَأَمَنَتْ وَبَلَغُوا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا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 ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَزَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوِ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ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 117. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 118. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعبدون.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 كذلك نجذي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون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 118. وهو الذي خلق الليل والنار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون 119. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم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 أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ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 بَلْ تَأْتِينُ بُغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متقنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض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 ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونرضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تغلم نفس شيئا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 الذين يحشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون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 119. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين 110. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرغن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 119. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون 110. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 111. قال بل فعلوا كبيرهم هذا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 قُلْ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وانصروا آليتكم إِن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين. وَجِئْنَا هَارُونَ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَعَدْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَجَعَلْنَا بُنَافِلَهُ وَكُلًا جَعَلْنَا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 118. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بَنُو حَانًا إِذ نَادَى مَعُونًا قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا ان كانوا قوم سوء فاورقناهم اجمعين وداود وسليمان اذ يحكمان في الحروف اذ نفشت اذ نفشت فيه غنم القوم وكننا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الغبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ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 وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا إِذْ هَبَ مَغَاضِبًا فَظَنُّوا أَلَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ قُلْ إِنَّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ وَحَاوَمَ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقْتَغَبَ الْوُحْدُ الْحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْهَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ 111. وردون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 112. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها حالدون 113. لهم فيها, زفير وهم فيها لا يسمعون إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ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 كما بدأنا أول خلق نعيده وقدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ على سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِ بِأَقْرِيبٍ أَمْ بَعِيدٍ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۖ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ 111. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم 112. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا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 مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ أَلَّا يُنْصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ عَنْ كَيْدِهِ مَا يَغِيرُ وَقَدْ ذَٰلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يريد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 من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يؤن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هَذِينَ حَصَمَنَ احْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ النَّارِ نُصَبٌ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْقَوْنَ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَغَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ 117. تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حجير 118. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد وَمي يُرِد فِيهِ بِإِحَادِيَ بِغُلمِن نُذِقُوه مِن عَلَابٍ لم وَإِلبَوأَن لِإبَ رَيمَ مَكَانَبَْيتِ أَلَّ تُ شِرِرك بِ شَيأَ وَطَهير بَييتَ لِقائِفينَ وَالقائِ مِينَ وَرُكَع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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الَّذِي يَقُومُ تَفَتُّهُمْ وَيُوفُونَ ذُورَهُمْ وَيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُقْلِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ ربه. وَوحِلَّة لَكُم الأنْغَامُ إَِّا ما يتلَ عَلَكُم فَتَنِبُ الرجسَ مِ الأوثان وَجتَنبُ قَو الزور فَ ف الل غيرَ مُشرركين به وَمَ يشرِك بالِل فَكأَن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يحظم شائر الله فإنا من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجر مسام مَا ثُمَّ نَحْلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالْبُدْ نَجْعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٍ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت لنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الغاه على ما هداكم. وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوان كفور أذن للذين يقاتلون بأن 119. وإن الله على نصرهم لقدير 110. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 111. ولولا دفق الله سَبَعَضُهُم بِبَعضٍ لَهُ الدِّمَج صَوَامِع وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِد يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ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 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وقلب موسى فأمليت للكافرين ثم أخلتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروسها وبئر معطلة وقصر مشيد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 أخذتها وإلي المصير قل يا عيب الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم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 أَيَأَن سَقَ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قلوبهم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 119. والذين آمنوا الصَّالِحَاتِ فِي في جنات النعيم 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين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 إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعونك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِن جَدَلوا كَفَقُل اللَّهُ أَقْلَم بِماَا تَغْمَلُون أَ اللههُ يَحكمُ بَيينَكُم يَوومَ القِيامَةِ فِي مكُُم فيِيهِ تَغْْتَلِفُون أَلَم تَعْلَم أن اللهَّ يَعلَم م في السَّمِ وَالأَلون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 النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أمي والناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تجعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا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 111. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير 112. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع